وَقَالَ بِثَانِيهِ لِعلُوا بِبتَهُمْ فِيِ حَالِهِم لعََّهُمْ يَرِفُونَهَا وَقَالَ بِثه يَُوا بِبكَُمكِي حَارِ ل عََّ يَارِحونَ قَالُوا إِنَّ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّنْ